يا شيخ نحن ثلاث فتيات وجميعنا مدرسات وأنا الصغرى والله أبلغ الآن ستة وثلاثين سنة ولم أتزوج وأختي الكبرى جاوزت الأربعين لقد تقدم لنا الكثير من الخطاب لكن الوالد يرفض لجشعه وطمعه في أموالنا وهو لا يشعر بأحسيسنا أبدا تذهب كل واحدة منا إلى فراشها وتضع رأسها على وسادتها وهي تسبح في بحر الآمال تفكر في زوج صالح حنون وأطفال يملؤون البيت سرورا وهناء لكن تتحطم تلك الأحلام على صحرة الواقع لكم احتقرنا والدنا عندما يتحدث معه عمي عن تزويجنا فيقول ربينا هنا يا رب ولقد حاولت معهن يا الله كأنه والله يذبحنا بشكين حين يكذب تتهلل أسارير وجهه عندما يأتي نهاية الشهر فهو يجمع الآلاف من بناته والله ثم والله يمر علينا العيد والعيد العيد وليس لنا جديد إلا إذا طلبناه وسألناه برجاء فيعطينا المال القليل وكأنه يتصدق علينا فتسرع إحدانا إلى غرفتها والدموع تسبقها أحدثك عن نفسي يا شيخ أحمل وسادتي وأخفي فيها وجهي وأبكي وأقول إلى متى يا رب هذا الدن هل أنسته تلك الأموال مشاعر بنات هل غاب عنه كم قلوبنا بحاجة إلى سقاء الحب والحنان والعطف والأمان أتخيل في غرفتي طفلا صغيرا يقول ماما فأحمله وأقبله وتطربني ضحكات أتمنى زوجا يملأ حياتي سعادة أحاول أن أؤدي بعض النوافل من صيام وقيام للليل فما أستطيع فالقلب والفكر مشغول والله ما فكرنا في حرام قط ولو كانت فتاة غيرنا لفعلت وفعلت فالمغريات كثيرة والفتن عظيمة لكنه خوف الله جل وعلا الذي يملأ قلوبنا حينما تدعون بعض الصديقات إلى حفل زفاف أو عرس تسبقنا دموعنا ونحن نرى فستانها الأبيض الجميل يزيرها بين الحاضرات ونظرات النساء تكاد تقتلعنا من أماكننا وهمسات بعضهن لبعض لماذا لم يتزوجن بنات كلان وكأن العيب فينا سبحان الله والله يا شيخ إننا نموت في اليوم ألف مرة وتداهمنا الوساوس ألف مرة ويحاول الشيطان إسقاطنا ألف مرة كل هذا سببه أب القاسي ووالد جاهل ومرب جشع قل لوالدنا يا شيخ ليأخذ كل أموالنا ليأخذ ملابسنا ليأخذ صحتنا أحلامنا عقولنا كل شيء وليعطينا فقط حياة زوجية سعيدة لكن هيهات يا شيء لقد مات أبي لقد مات مات والله وفرحنا بموته لا تتعجب مني يا شيء لقد مات أبي السجاد الذي كان يغلق علينا باب الزنزانة مات الحارس الذي جوعنا فما رعى حقنا ولا أدى أمانتنا كنت بجوانه وهو يحتضر كانت أخواتي الباقيات يبكين لكني لم تنزل من عيني دمعة واحدة فهو الأب الذي حطم مستقبلي ودمر حياتي كان يحتضر ويخرج الروح وكان قلبي يشتعل غيظا وألما فها هو يرحلها نحن عوانس قعدت عند رأسه وقلت له قل آمين يا أبي قل آمين قلت حرمك الله من الجنة كما حرمت ما من الزواج فنظر لي مضرة شفقة وكأنه يقول سالحوني سامحوني لكن والله قلوبنا جميعا لن تسامحه بعد أن ذبنت زهرتنا وضاعت أحلامنا قلت الآن تتأثر الآن تعتذر أين أنت من دموعنا وبكائنا أين أنت من وحدتنا القاسية التي عانيناها لوحدنا أين أنت من وجوهنا التي قطعتها أنزلة الناس التي لا تفهم لكن حسبنا الله ونعم الوكيل وأنهت كريمة رسالتها ورحمت وفي الأحشاء لحزن ورحمت وفي الأجفال دمع نار تضيب قلوبنا ويشقنا سيس وفأس ضاعت زهور حياتنا ما راب من كفيك ورس دولة ورود جمالنا هل سوف يسقل ورد حب إنا يا أبي هل